بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجة ألم تر كيف فعل ربك بعاد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 الذين تغووا في البلاد، الذين تغووا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمغصى.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 كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لم.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 يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنناه الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة